بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم إلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويخدون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمرون أولئك لهم سور في الآخرة هم الأخزرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا تآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تشطلون فلما جاءها نودي أنبورك من في النار ومن حولها فسبحان الله رب العالمين يا موسى له انا الله العزيز الحكيم والقي عصاك فلما راها تهتز كأنها جان ولا مذبر ولا عقب يا موسى لا تقف اني لا اخاف لدي المرسلون إِلَّا مَنْ قَلَمَتْ يَدُهُ مَسْحًا بِنُّعْمٍ بَعْدَ سُوءٍ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إلى فرعون وقومه إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبَشَّرَةً قَالُوا, قالوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ فَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ كُلُّ مَن وَعَدُوا طَغَوْا كَيْفَ كَانَ عاقبه المفسدين ولقد اتينا داوود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فاضلنا على كثير من عباده المؤمنين واذكروا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 نَمْلَكُ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا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 وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَاذِي لَا أَرَى الْهُدَى أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأَعْتَدُّ لَهُ عَذَابًا شَدِيدًا أو أَوْ لَأَبْحَثَنَّهُ أَوْ لَيَغْتَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَمَءٍ يَقِينٍ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وَقَوْمَهَا وقومها يسجدون للشمس من دون الله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 الله هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظروا ماذا يرجعون قالت يا غَيَا إِلَيَّ كِتَابٌ كَن إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْنُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كنت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 فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ آتُونِي مُدُونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَقُمْ بَلْ أَنتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ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 فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَغِيثًا مِنْهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَأْبُنُ وَلِيَشْكُرَ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فإن ربي غلي كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهاتب عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ رُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَخَئِهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّرْصَدٌ مِنْ قَوَارِيرَ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 كَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَقَاشَمُوا إِلَى لَيْلَةٍ نَّهُوَ وَأَهْلُهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ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 آأَوَّهُ خَيرٌ أَمََّا أم يُشْرِفُون أَمَّن أم خَلَقَ السَّمواتِ وَالْأَوْضَ وَعَن زَللَكُمْ وَأَن زَلَلَُم مِنَ السَّمهِنَا أَم فَأَم بَكْن ب حَلَِ قَلَتَ رَهُجَ مَا كانََ لَكُمْ أَنتُم بِتُ شَدَوهاَا فإلههم مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها وَجَعَلَ لَهَا لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا أإلههم الله بل أكثرهم لا يعلمون أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ومن يغش غيا ابو شلان بين يدي رحمته الا اله الله تعال الله عما يشركون ام من يبدئ الخلق ما يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض الا مع الله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 وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون فقد عدنا هذا نحن وآباؤنا من قبلهم هذا إلا أساطير الأولين قل شيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين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 وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ دَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ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 إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بآل العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دار فتم من الأرض تكلمهم, تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم أحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى ذَرَتُ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لا يَنطِقُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنهارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَجَمَّعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الأرض إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ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 من المنذرين فقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون